يجْرِمُ كل واحد منهما مِنْهُمَا ولا وَلَا بهما بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ تؤمنون تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إن إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله لولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله وان الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل ملئ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّاكِ كِبْرًا مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك فأولئك عند الله هم الكاذبون، لمسكم فيما افضتم لمسكم فيما فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه خين وهو عيد الله عظيم ولو لئن سمعتموه قلتم ما يكون, لنا أن نتكلم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا فَالْعَذَابُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عذاب أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رؤوف رحيم. الشيطان فإنه يأمر, فإنّه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ما منكم من أحد أبدا ولكن الله ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يات لاولي الفضل منكم والسعه أن, ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا أَلَا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات لغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين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 حتى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن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 والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبثغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم, فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وما يكرهون فإن, فإن الله من بعد كراهين غفور رحيم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 في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يقود من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور يوسف له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 فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده إذا أخرج يده لم يكدرها ومن لم يجعل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 سنا برقيه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل داء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 saya ان يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك الله ويتقه فأولئك, فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن لا ليخرجوا قل لا تقسموا طاعة معروفة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 وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون واقم الصلاه وات الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون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 والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من وَمِنْ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم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 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَالْيَسْتَأْذِنُوْ فَالْيَسْتَأْذِنُوْ كَمَا سَتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ لَاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحَهَا فليس عليهم جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الاعمى حرج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 سَلَلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَن تُصِيبَنَّهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قد يعلم مَا